بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم راءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين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 وَإِنَّ تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَقْصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوهُ فَأَتِمُوهُ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَى مُدْدَتِهِمْ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 أم حسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون أم حسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَلَمَّا يعلم اللهُ ولَمَّ يعلم اللهُ الذين جاهدوا منكم وَلَمَّا يعلم اللهُ الذين جاهدوا مِنكُمْ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاه والله خبير بما تعملون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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجور عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يَتَوَلَّوْم منكم فَأُولَئِكَ هم الظالمون يا أيها الذي قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيقاتكم وأموالٌ قد رفتموها وأموالٌ قد رفتموها وتجاور تخشون كسدها ومساك ترضونها أحب إليك من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيره فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسدين.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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يطاهئون قول الذين كفوا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 يوم يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّبِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِن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 واعلموا أن الله معلم التقيين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 إلا نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيثنين إذهما في الغار ثانيثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبل ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنه ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون لقد بتغول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أَمْرُ الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلني ولا تفتني ألاف الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون. قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو لا لا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أين يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم مّن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُظَاهِرُ بِالْبَاطِلِ وَهُوَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تقبل مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ إلا أنهم كفعوا بالله وبرسوله وَلَا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير ومنهم من يلمزك في الصدقات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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ خالدا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبطون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 ك الذين من قبركم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع ال الذين من قبركم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبرهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟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 أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنها رخالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن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 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علّم الغيوب الذين يلمسون المطعّين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ودهم عذاب أليم.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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار مَا أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا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 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا, تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيطُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءَ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعت إليهم قل لا تعتذرون نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بحسن الرضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عن عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وَمِنَ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ لَا نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ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 والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ ويأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحيمُ وَقُلْ يَعْمَلُ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ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 الأبرون بالمعروف وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِالنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَوْفِرُوا لِالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن وظنوا ألا بل جاء من الله إلا إليه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم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 واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمَنُوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ الْصَّرْفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَلِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم